إذاعة بريدة, بريدة تقدم الله أكبر الله أخبر أخبر بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 الحياة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربه بايمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية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 انذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طريانهم يعمبون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مضطرون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفن en dan